لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ونفخ للعلوم ن في الاسلاميه س م ن ف الأرض إ إلا اسماء م الله ثم نفخ فيه ف أخرى إ ذ الحسنى هم ق ي أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم, وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل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 الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم و ي ن ذ ر و ن لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى, قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين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 أبوابها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها, وقال لهم خزنتها سلام, عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله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 من ح وترى ل العرش و الملائكه حافين من حول العرش يسبحون, يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله العزيز العليم غافر ا ل د ن ب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إ ل ه إ ل ا هو إ ل ي ه المصير ما يجادل في آ ي ا ت الله إ ل ا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح و ا ل أ ح ز ا ب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فاخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا, وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أ م ر ه على من يشاء من ع ب ا د ه لينبر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى ع ن الله منهم ش ي ء ل م ل الملك اليوم لله الواحد القهار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 و ك ا ن ه م أشد منهم ق و ة و ع ه ا ل ن ا ب ه م ا ل ل ه ب ذ ن و ب ه م و م ا كان ل ه م من ا ل ل ا م ي ه ذلك ب أ ن ه م كانت ت أ ت ي ه م رسلهم بالبينات ف ك ث ر و ا ف أ خ ذ ه م الله إ ن ه قوي شديد العقاب